السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته. وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاته وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد في الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا.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 وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها انه سميع مجيب الدعاء وتعلمون اننا في اخر القاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الايات الكريمات والتي اشار الله سبحانه وتعالى فيها الى قدرته وعظيم صنعته في خلق السماوات وفي خلق الارض وفي ارساء الجبال وفي خلق الانعام التي هي أعظم ما ينتفع به الإنسان وكل هذا حتى يدلل الله سبحانه وتعالى على أنه قادر على أن يعيد الإنسان كما خلقه أول مرة فالذي خلق قادر على أن يعيد وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وفي هذا رد على أهل الكفر الذين شكوا في قدرة الله سبحانه وتعالى فأنكروا البعث والنشور والإعادة مرة ثانية من هنا ايضا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه حينما خلق لابد وان يكون للخلق نهاية والأمر لا يتوقف عند حد الموت فلو أن الإنسان عاش ثم مات وقضي الأمر فما الذي سيقتص للمظلوم من الظالم وما الذي سيقتص سيعاقب الذين ظلموا الناس وأكلوا حقوقهم وكيف تساوى هذا الذي كان طائعا مع الله لله مع الذي عصى الله سبحانه وتعالى شيء بالعقل يعني إذا تساوينا جميعا في الخاتمة الكل هيموت وما فيش حاجه بعد الموت مش كده ده قمه الظلم أنا بقول أبن الله قمة الظلم إذا تساوينا جميعا في هذا وانتهى الأمر عند هذا الحد طيب اللي ظلمني يروح فيه الله طب انا صليت وغيري ما صلاش الله طب واحد عاش يشرب الخمر والقمار ويزني وكذا, وكذا وكذا وكذا وانا كنت بقيم الليل كيف نتساوى كيف نتساوى اذا لابد اذا قلنا بالعدل بالعدل اذا قلنا بالعدل لابد وان ترد الحقوق الى اصحابها لابد وان يكافى الطائع على طاعته ولابد وان يعاقب العاصي على معصيته لابد هذا شيء بالعقل وبالعدل وبالعد ومن هنا وقفنا عند هذه الايه التي اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين فيها ان الكون لن يظل كونا وانما لابد وان تكون له ايه وأن نهايه وان هذه النهايه لابد وان يكون فيها بعث ونشور حتى يتحقق العدل العد حتى يتحقق العد وثاب طائع على طاعته ويعاقب العاصي على معصيته ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يبقى صحيح في خلق في جبال في سماء في أرض لكن لابد أن يكون في ايه ها نهاية والنهاية مش موت بس لا ذا النهاية نهاية ستعم الجميع ستعم الجميع خلاص ينتهي بها هذا الكون لابد كل ما فيه الله سبحانه وتعالى عبر عن هذه النهايه بقوله فاذا جاءت الايه اطامه الكبرى عندي هنا لفظان وطبعا جت في الايه هنا اللي بيسموها اذا الفجائيه فاذا مش كده اذا جاءت تقول فتحت الباب فاذا انا بزيد يعني إلا حصل ها اتفاجئت بيه فدي بيسموها اذا الايه ها الفجائي وده ليه لان الساعه تاتي ايه ها بغته لا يستطيع احد ان يحدد لها وقتا ولا زمانا حتى يقدر يقول ذا بكره اه صحيح يا في لما النبي يتكلم عن يوم الجمعه حتقوم في يوم جمعه آه لكن اي يوم جمعه بقى اي يوم جمعه في اي سنه مش كده في اي سنه اي يوم جمعه اذا كان في بعض الاعلام ففي ابهام ايضا لا تستطيع ان تحدد لها زمانا محددا زي المتخلفين اللي عضو يقول لك اصل القيامه هتقوم سنه الفين و الاول قالوا لنا الفين وتسعة. طبعا هي جاءت الفين وتسعه ما فيش قلب قالك لا ده الفين وتسعطاش و بعدين كل شويه يقولك حاجه لما يخيبوا في الاولى يدوروا على ها الثانيه لا يجليها لوقتها الا هو سبحانه وتعالى تعالى سبحانه تعالى علمها عند الله و خمس لا يعلمهن ايه الا الله اولهن ان الله عنده ايه علم الساعه علم الساعه فاذا هي تفجا الناس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يقينا فجأتها اه والله فتاخذ الناس باغته باغته خلاص تقوم تقوم فهجت هنا اذ اذا الفجائيه التي تدلل على ان الساعه تاتي الناس بغته وفجاه طيب فاذا جاءت بس ربنا عبر عنها بقوله ابا الطامة الكبرى عند الافضل الطامة والكبرى طيب ربنا سما القيامه هنا بالطامه والقيامه انت عارف ان ليها أسماء اسماء كثيره الحاقه طامه قارعه تعب تتبع اسماءها في القران الكريم كثيره جدا لكن هنا الله سبحانه وتعالى سماها الايه الطامة وما ومدام الاسم جاء هنا هو الذي سنقف معه باقي الاسماء دي لما نجي نعمل بقى احصائيه لاسماء يوم القيامه ها ومدلول كل اسم لكل كل اسم له له مدلول لازم تفهمه فهنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطامه الكبرى اولا ايه معنى بقى الطم طبعا اهل العلم يجي فصلوا لك هي الساعه او هي النفخه ها الثانيه لان النفخه الثانيه لان نفخ في الصور فصاعق من في السماوات من في الارض ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم ها قيام ايه ينظرون هذه بقى اللحظه الحاسمه الفاصله المحق الا وانت لازم نخاف منه ونعمل له مليون حساب اللي هي القيام والبعث والوقوف بين الله سبحانه وتعالى نسال الله لنا ولكم النجاة والسلامه وحسن الخاتمه اذن هنا الله سبحانه وتعالى سماها بالطمه الكبرى طمه في لغه العرب قال اهل العلم اما من الطم وهي وهو الطي اما من الطم وهو اليه الطي يعني ايه الطي تيجي تقوي طويت هذه الورقه طي يعني ايه أفلتها, افلتها على حاجه يبقى فيها حاجه وانا افلت عليها طيب القيامه سميت ب الطامة قالوا من الطي ليه لانها او من الطي بمعنى العموم طي او طي بمعنى عامه يبقى طي بمعنى انطوى يا طي بمعنى ايه عامه شمل وعم خلاص طيب هي سميت كده ليه قالوا لو رحنا للمدلول الاول سميت الطمه من الطي لانها تنطوي على امور عظام لا يعلم مداها الا الله يبقى انطوت على امور إيه عظام حتشوف فيها بقى يعني تزهل كل مرضعه عامه هتشوف ولدان بيشيبوا كده هتشوف يعني عجب العجاب نسال الله لنا ولك السلامه هتشوف اللي جاي وشقه ها مائل هتشوف اللي جاي مش عارف ايه حاجات بقى يعني انطوت على امور عظام يبقى من الطاي يبقى يعني انطوت على امور ايه ها عظام تتفتح لك بقى يومها شوف بقى هتشوف والعاذ بالله يعني ما يشيب له الولدان إن زلزله الساعة إيه شيء عظيم لذلك رأى البال الساعة أدها وإيه وأمر وأمر فتنطوي على أمور عظام دي يعني ستروى يومها وزي ما بنشوف ناس الله لنا ولكم بكر الله السلامه السلامة والنجاة السلامة والنجاة عشان التعبانين الخربانين الذين هم في غفلة عنها يبقى من الطاي ليه لانها انطوت على امور إن ايه عظام لا يعلمها الا الله او الطامه من طم وهو العموم ليه قالوا لانها لي تعم كل الناس في حد هيتخلف في حد يتخلف تيجي بقى يوم القيامه تقول ايه لا ده في واحد ما طلعش لم يبعث احنا مش شايفينه لا والله من اول الخلق الى اخر الايه الخلق مجموعول ليوم عظيم شوف الخياتة له يوم يقوم له الناس له لرب العالمين لا يتخلف اح. يبقى مطاوت على امور عظام اه. اه. طيت يعني عمت اه. تعم الناس جميعا اه. ولذلك لاجل هذا قالوا سماها الله سبحانه وتعالى الطامة الكبرى لعمو لعموها الكل الكل انت عندك لما بتحصل كارثة جزئيه كارثه جزئيه يعني مثلا حصل في حي من الاحياء بزلزال خلاص يبقى ده شمل حي او شمل بلدا لكن لما يجي زلزال يضرب الدنيا كلها اه دي بقى اسمها ايه طمه كبرى يعني مصيبه ها عظمه يعني ايه شملت الايه الناس جميعا يقوم اعصار على كل الارض على كل الأرض بقت بلوا كبرى فو يقال كبرى باعتبار البلد وباعتبار عموم البلاد خلاص يقوم يجي عصار والعياذ بالله مش مش بقى باقي عد على كله يبقى اسمه ها بلاء أكبر بلاء أكبر يعني ها عم عمال اللي عم الناس وهكذا القيامة ولذلك كل له يبعث كل له يبعث في واحد عنده خوف ورجاء كل له هنبقى الكل بيقول يا رب سلم اه والله يا رب سلم وفي واحد خلاص غلب عليه الخوف وعرف ما راح في ستين ده هي رايح لانه عاين هذا من القابض ده من قابض من قابض لانه كان مفتوح له بابا إلى ها النار نسال الله لنا ولكم السلام يبقى إذا لابد ان يكون في قيامة لابد ان يكون في بعث وإيه ولشور لتحقيق العدل كل واحد بقى هياخد, إيه؟ هياخد حسابه يا عم يبقى لابد إن ي... ده بالعقل كده ان يكون في بعث ونشور المسألة ما تبقاش يعني زي ما الشاعر قال ولو أن إذا متنا تركنا خلاص ما حدش هيتحاسب ما فيش بعث ما فيش نشور لكان الموت راحه كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء في شو ذلك يقعد يقول لك يا عم خلينا نموت ونرتاح ترتاح امتى ما أنت لازم تسأل نفسك الكلمة اللي طالعه من بوقك دي إنك تموت وترتاح ترتاح اذا كنت قد قدمت ليه ها لنفسك خير لكن ما قدمتش خير فين قال لك ان المتعب راح من قال ده القبر اول منازل الايه ها الاخره وفيه ما بين صائح وصارخ انت بقى طلع هتبقى الصائح ولا ها الصارخ. فتقول ارتاح اه قدم لنفسك حتى ترتاح اذا اردت راحه في الاخره فقدم لذلك في الايه ها في الدنيا في الدنيا ما فاذا جاءت الطامه الكبرى اللي يحصل لازم يكون في حساب لازم يكون في حساب طب حسابي ازاي يا عم؟ واحد مثلا أجرم من خمس تلاف سنة وشوف عمر الأرض والإنسان قد ايه واحد أجرم من خمس تلاف سنة يا عم ده اللي بيعمل حاجة وبيعد عليها عشرين سنة إيه اللي بيحصل؟ بيت نيس ايه المشكله إيه المشكلة؟ عفا عليها الزم ويقول لك يا ما الزمى بيناس يا ما الزمى بيناس طيب اللي من خمس تلاف سنة واللي من خمسين ألف سنة اللي كده ما خلاص تناس انت تنسي انت تنسي وهو ينسى ده صحيح لكن وما كان ربك نسيه ولذلك شوف القوال يقول لك ايه ها. احصاه الله اه. ولسوه ونسوه فتنت تنسى ده لما تيجي تقول لي مثلا من من من عشر سنين ها اغتبت مين ها هفتكر مش فاهم خلاص مش فاكر. من عشرين سنة بصيتلي لمين مش فاهم كد كد لكن اللي هيحصل لا يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما سعى يبهن أم عشان كل واحد بقى ها يفتكر ايه يفتكر عمله وحبيبي ادي العدل بقى كل واحد ياخد حسابه مش هو يفتكر وبس تذكره بس لا ده عشان تحاسب لأنك إلا هيحصل يقول لك يوم يتذكر الانسان ايه ما ساعه ما هو البني ادم بينس لكن ربك مش هينسى مش هينسي. فهيذكرك بعملك وعملك شوف ما ساعه يعني انت لا تحاسب الا على ايه سعيك وليس للانسان الا مساع إلا ما سعى وان سعياه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء للاوفى جميل يبقى انت هتتحاسب على سعيه حلوه اوي هذه عداله الله ولا تزر وازره وزره اخرى يبقى هتتحاسب على سعيه جميل وهتشوف وتتذكره تتذكروا وتجزى عليه الجزاء الاوفى طب هتتذكروا ازاي يوم تذكر الانسان ما سعى ازاي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة عرفت تذكر عملك ازاي تاخد كتابك يا عم وربنا نجعلنا من الذين يأخذون كتابهم بيمينهم بيمينهم فلما تاخدوا بيمينك الحمد لله بوصلة خير بوصلة خير واللي ياخدوا بشماله بقى واما من اوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا ايه عسيرا عسيرا خد بقى هود يا عم تاخد بالشمال اقرا بقى اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك يا كل اللي انت نسيته وكنت نسيه بس عملته الى يحصل هتقرا يا حبيبي وربنا يقين ويكشر الفضايح امين يا رب بالله ان اللي فوق اللي هيفضح هيعذب مسألة ما فيها قيصاد وشو بقى والعذاب شبه موقوف على اهل الكفر يا بابا مش بقى موقوف على أهل الكوف لا لا في بالأصحاب التوحيد اللي لا يخش جهلنا وإحنا أثرنا هذا الكلام وإحنا بنتكلم عن أحاديثها الشفاعة الشفاعة إن في ناس حتادخل جهلنا وتأخذ قصة الملا ها العذاب على بلاو ليها القضية مش قضية إنك بدم قلت لا إله إلا الله خلصت لا ما أنت عندك عمل بيزيد به الإيمان وينقص بل في أعمال وأقوال بتوقع الإيمان أصلاً أصلاً ففتكرش القضيه ان النار لاهل الكفر بس لا لاهل الكفر الخلود فيها لكن الدخول سهل جدا لاي واحد موحد يخش بسوء عمله بسوء ايه بسوء عمله بسوء عمله, بسوء عمله يبقى يوم يتذكر الانسان ايه ما سعى هو بس علشان يفتكر العمل يعني هو ربنا يديك الكتاب عشان بس تقرا ويفتكر العمل خلصت على كده لا انما تتذكر ليه ليه لتحاسب هذه القضية بقى لتحاسب لتحاسب وخب بقى اللي يبقى حاصل بقى يوم ما يتذكر الإنسان ما سعى خلاص ليه عشان فيه نار وفيه جلنا حبيب مش هتتذكر بس كده مجرد التذكر لا فإن تذكرت عملا كان صالحا السكة معظوف وإن تذكرت عملا كان طالحا السكة معظوف وهنا علشان الكلام بقى أنا دايما القرآن بيجمع ما بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب الحلوين اللي بيطلعوا على القنوات أحيالا لك البشار اللي عايزين يقول الموت عايزين حد يقول يكلم مع الجان الج... نكلم مين ع مش لكل مقام المقال كلميني النهاردة عزل صحيح. الناس النهاردة عزل لصحيه الناس النهاردة عزل لصحيه لس عن ملد غيش وعماله تسرق والبلد عماله تتعرق واللي مش عارف ايه وايه وايه واحد عد فاللي يوافق مقامهم ايه ايه اللي تغلبوا ايه اللي تقدموا هو ده السؤال وذلك ال الدعوه دي مش, مش كل عيوله لك اللي عايزين يتكلموا في, في المساج يقولوا الشجاع الاقرع والقاب وعمالين تخوف فينا ليه ما ما طبعا لازم تخوف فيكم بقى الناس بقت غفلانه على أهلهم ما عايزين يطلع وقولوا أخواننا المؤمنين واتجلنا وصيركم وفونا وفونا حي بس بسيب الناس خربانة وتعبانة أخواننا بتوع الباسكويز بقى والبوتفور اللي بيطلع الحنينين والذلك أه والله أنا ما والله ما الله واحد قالت هال قالت لي كده أقسم بالله كده كنت في محاضرة في المهندسين تعال بقى نادي الصيد والحتة دي فقامت واحدة جاءت جنبي كده قالت لي ممكن أقول لحضرتك حاجة قلت لها اتفضلي قالت لي بصراحه احنا يعني واحد زي عمرو خالد ده حنين علينا قوي اما انت ف كده خد يعني عايز تقول لي يعني دبش كده يا حنين علينا شوف امال يجي الحلاين حلاين مين وانا باجي زي ما قلت له وانا هاجي اقعد اوزع عليكم بسكويت شوكولاته يا عم بروح السوبر ماركت خلاص <تصفيق> مشكله عايز اقول لك ان في جه حليل ولا شايفك عريالة هكلمك على الجنة ولا هكلمك عن النار يعني هكلمك عن ايه مش لكل مقام مقال انا شايفك عريالة هكلمك عن ايه هكلم عن ايه الناس دي, بتهبل. الناس دي بتهبل يعني مش لكل مقام مقال ولذلك انت في الدعوة كده انت, انت تشوف انت هتبدأ بايه وقول لك لا ابدأ بالترغيب طب ربنا هيبدأ هنا بالترغيب ولا تزعل يا عم يتذكر الانسان ما سعى هيجي وراها وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماء بعد كده اجيب الترغيب واما من خاف مقام يبقى ربنا قدم هنا ايه الترهيب ليه ليه إنه بيتكلم اهل كفر اهل كفر يبقى لازم يخوفه الاول اهل كفر فطرع بيتكلم عاصي قبل ما تقول له في جنه قول له معصيتك دي هتوديك في داخل ولما تسيبها تبقى تخش الجلد خلاص لازم يبقى في فقه الدعوه لكن اقولك بيقولك بقى عمم وغباله وكل واحد بقى يظ فلسفلك ويبالي للناس بقى دلوقتي دارس قوي يعني وحنين مش عارف ايه لسه والله امبارح في حلقه لقيت بي... اخونا الشيخ محسن عفيف والله راح طلب بني في التليفون اتفاي في البيت قلت له في البيت قال لي طب هات التحرير ليه يا عم قال لي ده مستضيفين الدكتور عبد الرحمن البلط فاسمع اللي بيتكلم عليك خلاص قالي <تصفيق> لا ما انا بقيت بقى اه كل واحد عايز يتلمع ويطلع على الشاشه ويقول له كلمتين ويطلع واقام مور ويش غلط على عبدالله بدر بس مش غلط على عبدالله بدر بس عشان يبان إنه هو الحلو المعتاد للأمور الجميل اللي ماشي في السكه الصح اول ما بدعت والله قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاعد قدامه قرده والله اذا لك ايه شعر مش عارف ايه ومكياج ايه وقاعد يحملق لها واخد بالك انت بالله ده اول مصيره يا راجل عليك احترم العمه اللي على دماغك يا رجل احترم العمه اللي على دماغك دي واحده تقعد تمتقد يا راجل اللي, اللي فيها مع عايز يا راجل عيب عليك يا راجل عيب عليك عيب على اللي على دفوخ ده انتو اهنتو دي طلعت دي انا قلت ببص ما تبص للمصيبه اولا اللي انت قاعد فيها يعني اقسم بالله حتى دبر لهم على تليفون عشان اروح داخل والله راجل عيب عليك قوم روح بلاش القعده اقعدوا لي الكلام ده حتى مع راجل حتى عشان اقبله منه خبط في زي بنت عايز بصعد مع راجل ولا مع واحده محترمه ايه اللي انت قدامها دي طب ما تقول تقل لا اتق الله ولا تبرج لا تبرج الجاهليه الاولى ده انت ما بتغضش بصرك والله ما كان بيغضوا وبعلم بالله هو بالنظارة عشان بتشوف كمان حلو يعني عمالي عم طبقل حتى النظارة عشان نقول يعني عم النضاره عشان ما يشوفش ادي العهات اللي احنا عايشين معاه هذه المصايب هذه المصيبه اللي قاعد ينتقد وقال الله قال الرسول صح وغلط وضعه اصلا غلط غلط وبعدين بقى عمال لا فهم اللي الكلام اللي انا قلته فنه سياق ولا وعمال يعك وهو ده ما شاء الله علام طيب تقول له لما قال لها سافله آآ آآ آآ آآ قال ما هو القران فيه اسفل سافلين هل هذا القران بيصفي الناس هل ردتهم هيرجعوا كده طب ودي هترجع ايه <تصفيق> يعني دي مش من اللي هيرجعوا اسفل سافلين ولا انا قلت حاجه غلط يعني <تصفيق> فعاد اتصل اول طب الامام مالك تسال بالا دي من هم السافله وسافلة السافله تقصد دي في ها لو ظلت على علا دي وقبلت ربها زوالة قلت لها توبي قبل ما تروحي كده تعطاها فيه حس إن خلاص حس والعلم الديني والعلم الشرعي وإحنا لازم نقول بالنا مش عارف ايه نفس حد من الناس دي يقعد قدامي طب يا عم أقول لها طبعا أنا أقعد قدامه وأقول له أنت غلط يقعد قدامي وأقول لنا غلط عشان بس نعرف أن نتكلم معهم صح لكن قاعد تتكلم في فاسحة مع سيكمون اللي أنت قاعد قدامها دي وخلاص طب أنا في طب ما تقول لها طب نسمع وقت نظم ونشوف الرجل ليه ولا ولا لي الكلام ده فين ولا الشياغد فيه وجايبين واحد تالي بع ب... مولاة سف على قلات الناس وعم جبريل جايب لي واحد اسمه مش عارف أشرف الفيل ولا يقول له شو أشر وفي حاجة عندنا لغيبة اللي يفاجر ولا ما عندناش الكلام ده يا سلام ما عندناش الكلام ده السيد الفيل شا... هو في السيد الفيل شاف ما فيش الكلام ده يعني نقطع بقى البخاري ها؟ اختياب الفاسق ولا غيبه لفاجر ولا غيبه لفاسق ده كله تقطع بقى من كتب تقطع بالبخاري من وتقطع من كلام ابن تيميه وتقطع خلاوه نقطع السن يعني نفس السن اطع مفيش اما يطلع بعمله أم يقولك مفيش الكلام ده ها؟ تقول له ايه تقول العالم دي ايه الناس دي قابلها من ايه الناس دي مش عارف انت بس عشان تبقى انك امور حلو مش عارف ايه وخبالك يا راجل ده, ده أنا مش عايز أقول لك مش عايز أرخبط في الفيل ده شفت له واقعة مهينة مهينة والله والله مهينة وبقولها هو بملء فيه مهينة ايه يا عم البلا لازل طلعين دي اتكلموا انتو على بلويكم على بلويكم مفيش حاجة اسمها يا عم محمد جديد خليك في انت بتحقق يعني خلاص راجل بتقرأ قرآن مليكش دعو بقال الله قال رسول العلم مش عارفين ما تلعطوا بتلتل وتقول نزكة مش فاهمين إنه مفيش حاجة اسمها إن الفاجر المجاهل بالمعصية الشارع أسقط كرامته ملوش غيبة لما تقولوا إن ده مش موجود طب قولوا مش عارفين لكن لما تنفوا من الصنة دي كارثة دي كارثة فمصبتنا مش فالفال مش مش فال في العهات الموجودين دول باسم العلم والله عهات موجودين بس عشان كده أنا أخسامت يا بالله لما قالوا لي تباريس قلت هاعدم تلاتين مليون أولهم دول دول تعب دول ما لهمش لازمه في الدوني، ما لهمش لازمه عندي في الدوني. ايه ده ايه الاشكال دي ايه البلده ده فكلك بقى تقول ترغيب ولا ترهيب ده توقف على حال اللي قدامك هل هجمع له الاثنين ولا هجيب له ترغيب بس ولا ترهيب بس ولو جمعت الاثنين هبدا بايه هو ده فن الدعوه بقى ده فن الدعوه بقى تعملها ازاي ده هتوقف على حال اللي ايه حال اللي قدامك حال اللي قدامك هتمشي مع الذرك ده دا حتى في تربيه عيالك حتى في تربيه عيالك لازم يكون عندك الحساسيه دي عيالك ييجي بايه بترغيب ولا ترهيب ولا بالاثنين كده لازم حتى ده في تربيه العيال ده مالهاك تربيه هتجيبه بايه فمثلا يبقى عندك عيل كده زي لك كده عيل ما بيفرقش معاه انك تضربه وبهدله ويخش حتى يقول لهم ايه ضربني ايه يا والله في عيل كده عيل ولا حد يموم ده يمكن خلاص يد من الضرب كده فما بيفرقش معاه ده وفي عيل بيفرق معاه صح يفرق معاه في عيل أه لما تطمعه يلتزم الحتة دي. هقول له زاك هقول له صلي ودي أهم طبعا هقول له صلي طب لو ما صليتش هضربك دي هتجدي معاه ولا لو صليت هجيب لك حاجة حلوة مش كده في كده انت هتخشي له من منان هباب هتخشي له ازاي انت قدرى لازم يكون عندك الحساسات دي مع أولادك مع أولادك في عائل تقول له طيب الا ما صليتش مش هكلمك بيتموته وفي واحد تاني يقول لك ان شاء الله ما انا كلمتيني ايه يعني خلاص ايه المشكله تم تقول له هديك على دماغك هتضرب يوم يخاف وفي يقول لك ايه على ما تضل تم حتى في لما تيجي تعمل معاه في المذاكره كده تقول له لو صدت على مرماط ايه يعني متعول على كده لكن تقول له لو نجحت هجيب لك عجله هيطلع من الاوائل كده. انت سكته ايه انت شافت خشله ازاي انت شافت خشله ازاي بالك فهي كده اذا انا الان تيجي تقول لي الجحيم وغبالك فهي وبرزت الجحيم ولمن ياره ويجي فاما منطاقة واثل عادة الدنيا فان الجحيم هي الماء ده بدأتها نوش كده اه هي بدأتها ترهيب كده اه لان الكلام مع مين مع اهل كفر يا عم يبقى هو المقام كده. يبقى لازم تأخدوه كده. لازم تعلمه. أما بقى شغل الحلوين اللي مش فاهمين حتى أي حاجة في دينهم ولا في قرآنهم ولا في سنتهم وعملين يطلع في القنوات بس عشان يتفلسفون ومش متفريش معه. يقعد مع هلا سرحان يقعد مع سكامل يقعد مع توتو يقعد مع لولو المهم ان يطلع في التلفزيون. راح بيتوا اللي مشفتوني أنا في التلفزيون أنا قلت التلفزيون بس مش مش فارق بقاعد مع مين ولا إزاي؟ ولا بيقول لي حد ولا بيقول لي حد. والله قبيل واحد يطلع ولا يعني القران في كلب في حمار في فيه, فيه كلالعب بس ربنا هو اللي يقول ما اول مره اسمع القاعده دي والله اول مره اسمع القاعدة دي يعني ما قاله الله وحكم به الا يجوز لي ان اقول هو والاحكم به بحكم ربنا يعني ما اقول تبت يدا ابي لهب وتب هخشه له من النفس السكت ما اغلى عنه ماله وما كسب سيصل نار ذات لهب فلو جاء قال ابو يخش نار ولا ما تقولش ده لا. هو ربنا بس اللي يقول هو ربنا بس اللي يقول ده كلام يقوله واحد عاقل بيفهم الناس دي الناس دي هذا مؤسف ده ابن عباس قال كد العبرة بعموم اللغة بخصوص السبب ما قاله الله في قوله مثل الذين حملوا التبرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار أقول ومن حمل القرآن ولم يعمل به مثل الحمار ده بكلام نعم بقالش ده كلام ربنا منفعشنا أقوله ونزيله ده مش دحق ربنا بيصدره ولا احكم به نقلا عن الله مين اللي يقولي ان انا ما كده ايه العالم دي الناس دي جابت القواعد مش عارف جميل قاعد منين مش عارف تعضنا مره واحنا بقى اللي بينا في الاخر يعني اللي بينا يعني متطفلين على العلم وطب يا عم تعالى اقعد قدامنا ما تقعدش تكلم في فسحه لا خليك حلم وتعال اقعد عشان نظبطك بقى بالشرع نشوف مين فينا اللي بيفهم ومين فينا اللي ما بيفهمش لكن تقعد تتكلم في فسحه لا يا حبيب. لا يا بابا قول لهم طب انا هقعد معاه لكم انه غلطان شد عينك يلا شد عينك انا انا اريد هذا انا اريد هذا لكن تسمع دي مصيبه دي مصيبه اعود الى كلامي يبقى ربنا سبحانه وتعالى بدا هنا بالايه ها بالترهيب ليه ها الحديث موجه لمين ها لاهلك كفر لاهلك كفر يتفق معهم اول يبقى كل انسان مش, مش مش ده كل انسان هتذكر عمله المحسن والمسيء فأما من قوتي كتابه بيمين ده المحسنين وأما من قوتي كتابه بشمال شمال الموسيقين كل, كل واحد فينا تذكر عمله كل واحد فينا تذكر عمله اقرأ كتابك وكل واحد يقعد يقرأ عشان لو شاف ان انت مظلوم في حاجه تحطط عليك قول يا أخوي قول يا أخوي فلما يجي الإنسان يقول إيه ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا آه هو دل حصل آه والله حد شغل الكلمة هو اللي حصل دل حصل كل بقى بيقرا كتابه آه جميل وبرزت الجحيم برزت أظهرت جهنم التعدي فينا شاف جهنم حد شفا كله يشوف وبرزت الجحيم اظهرت لمن يرعه يعني كل من تتحقق منه الرؤيه سوف يراه والكل شايف مش حد مش هيشوف يبقى الكل هيبصرها مؤمن وعاصي اه اه طب المؤمن هيشوفها ليه المؤمن هيشوفها ليه اه حتى اذا ما دخل الجنه ادرك فضل الله عليه هيبقى من اعظم نعم الله عنده انه نجاه من الله نعم خلاص ده فضلا بقى عما اعد له في اليه في الجنه في والكافر بقى والعياذ بالله هيبقى شايف مصيره. مصيره ولذلك هي كمان لهم والله يعني تريد ان تقفض عليهم اذا راتهم من مكان بعيد إيه؟ سمعوا لها إيه؟ تغيظا وزفيرا شوف السبع اللي عمال يزوم عشان يستعيد ياكل بنيانه هي النظره تبقى كده فعمال والعياذ بالله عايزه الفحم الفحم وهي منتظراهم مستعده شوف سامع لها ايه تغيضا ايه وزفيره وزفيره سبحان الله العظيم هنا في قراءه بقى وبرزت الجحيم لمن يرى يعني كل اللي بيشوف اي في قراءه وبرزت الجحيم لمن ترى يعني الجهال لما حتطلع لكل اللي يمكن يشوفوها ولذلك وهي بتشوفهم لمن ترى وهي النار بترى آه مش احنا لسه بنقول إذا رأتهم إذا إيه رأتهم ده عارفاهم يا ابن وعارفه اللي يخشوها إذا رأتهم من مكان بعيد إيه سمعوا لها تغيضا وزفيرا يبقى الرؤيه من تصح الكل راها والرؤيه منها ها هتصح هتصح ليه هطالها كل الناس وتبقى عارفه ها أهلها, اهلها اهلها اهلها وليهم بقى عندها الشيخ والزفير لحد ما ما يخشوها والعاز بالله ويعاينوا ما فيها نسال الله ولا لنا ولكم السلامه يبقى هو برزه الجحيم وليه لمن يرى يبقى الكل اللي هيشوف مؤمن وكافر بس مين اللي هيخش بقى يبقى الكل شاف وهي شايفه الكل اه مين اللي هيخش وهي مستنيه مين فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم ليه بقى هو الجحيم فان الجحيم هي ليه؟ هي الماوى ايه مالي اللي خوش مين اللي, اللي مستنيه اه خد اوصاف طغى وآثر الحياة الدنيا نسال الله لنا ولكم السلام هنقف بقى على طغى وآثر الحياة الدنيا طغى الطغيان كما قال اهل العلم مجاوزة الحد مجاوزة الحد يعني, يعني الشرع حد لك حد تتجاوز هذا الحد يبقى اسمك ايه طاغيت انا جيت قلت لك اخرك ده لقيتك بعد ده باسمك ايه طاغي حد لك الشرع حدا في الاعتقاد وحد لك الشرع حدا في التشريعات وحد لك الشر حدد في الاخلاق عامل لك لكل شيء حد يا بابا حد يا بابا اشد انواع الطغيان وهو مجاوزة الحد ان تتجاوز الحد في العقيده تتجاوز الحد في العقيده يعني تخرج عن حد التوحيد يبقى دخل في الشرك ولذلك كان معانا في الصوره دي ذهب الى فرعون انه ايه طغى طغى مش جات معانا فقل هل لك الى ان تزكى خلاص طغى طغى ايه بقى ده هو مارس كل انواع الطغيان كل انواع الطغيان مش بعرف لكن كان في مقدمتها العقيده لما وقع في المصيبه ما علمت لكم من اله غيره كارثه اذا يبقى, يبقى أنت لازم بداية اذا بقى من الكلام ده حبيبي اذا أنت لازم بداية تعلم حد العقيدة اذا علمه ده السؤال بقى عشان ما اذا تعلم حد العقيدة اذا علمه ولازم تعلم حد الشريعة اذا علمه ولازم تعلم حد الأخلاق انت ألمه وهو الجهل هيخليك ايه أضغى حتى دون ان تعلمه دون أن تع... يعني بطوع الطلق والكبال اللي بيروح يقول يا بادوي مش كده والبادوي تروح كده رقب واعي ولا أول ما تخش لك طوف طوف يا الله يخرب بيتك ولا تخري الكعبه وانا داخل الكعبة دا اللي مرمي هنا دا يعني اقولي من اسفل الناس يا الله عام ساف البلد تفاكر البدو دا ايه لن سأقول لك السيد السيد من يابد تاريخه اسود من الطين دا شيعي بعطيني مؤرف لما تقرأ تاريخ الوضع الصوفية ولا عام الخطبة كده هذا هو البدوي مش احنا ليه ليه علماء التاريخ عندنا رفضوا يحطوا له ترجمه وقالوا لنجاسه سيرته تخيل لنجاسه سيرته اللي حط له ترجمه ده كتاب اسمه طبقات الصوفيه هم اللي حطين الترجمه نفسي تروح تقراها شوف بقى الحوارات اللي دايره بينه وبين عبد العال زعيم المنظمه بتاعه ازاي بقى كانوا بيخططوا وشراؤه اه والله حربات عم... وفاكرين اللي ده من ال... من الولاية تقرأ كلام حاجة صاعقة قدامك يا ابن اللي بصنا المغفلين اللي ولي... يا بداوي وهو ده جاهل بحد العقيد ما قالش بقى يا الله يا الله مش كده قال ايه يا بداوي خلي البداوي انفعك يا خون يجي هالزوء العربية يا بداوي ويطلع يزوء معك يا بداوي ايه ما تقول بسم الله ما تقول يا الله ما تقول يا الله ايه يطوفوا لك أو ده, أو ده جاهل بحد العقيد جاهل بحد بحد العقيد واحد جاء واخد ابنه مساء في رأسه في علابة يوم يمسح على الحديد ويعملها رأس ابنه كده ان شاء الله راعها خالص بإذن الله يعني. تقلقش تقلقش واحد واخد مراته قاله بالحديد وحش على بطنه ايه عشان تحمل ان شاء الله تخلف لك كلب بلولين بني واسوي يا راجل إيه, إيه, ايه ده دي ناس تعلم حد العقيده دي ناس تعلم حد العقيده وانت هي فاكر عقيده بس كلمه انت بتقولها لا اله الا الله وعمر رسول الله بس هيك ده ربنا صدرها بيه فاعلم أنه انه لا اله الا الله يبقى لازم تاخد علمها حتى تقف على حدها حتى لا تضغى فيه حتى لا تضغى فيه يبقى لازم تاخد حد العقيده عشان ما تغاش لازم تاخد حد الشريعه عشان ما تتغاش لازم تاخد حد الاخلاق عشان ما تتغاش علشان ما تخشش امام الايه ها طاغه وبعدين نيجي نتكلم بقى عن الموازنه آثر الحياه الدنيا متى يكون الانسان آثرا للحياه الدنيا دي مفاهيم لازم تاخد بالك منها والا فان الجحيم هي المقو عشان كده الكلام ده لسه هيحتاج مننا كلام كتير وطويل لو انت عايش تعرفه وتكمله يبقى ان شاء الله اشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن leuk وبارك الله لكم het الله فيكم وبارك الله عليكم